بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أخصن فإنتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرُ الْكُمْ وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا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 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم كثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً وَلَا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا نساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ونقربون والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن إصلاحا الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار, القرب وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون فاخذ ويكتمون ما اتيهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا موينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدَّ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 وإن كنتم مرضئون على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا, فَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُمْتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تضلوا السبيل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 وَأتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدُّهَا فَنُرَدُّهَا عَلَى أدبارها أو نلعنهم كما لعن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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ من مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يلعن يَلْعَنِ اللَّهُ تجد تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا لهم لَهُمْ نَصِيبٌ من الملك فإذا لا يوتون الْمُلْكِ لا لَا ان سنقير ا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا ا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما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 صابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم, وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغ وما أرسلنا من الرسل إلا ليطاع بإذن الله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 بِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ وَانفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قال قد انعم الله علي إذ لمكن معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا, لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي لمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ أَسَallَ اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم